يا بهدن من عزم عطوبة في رمضان ليالي الذكر ليالي يال السفون ترويح نداوي لقواد جريح <تصفيق> الى بلد لا ما يعود يعاهد ربنا الماعظ على الدواب عن الضاحية يبعث يبعث مم من عزم أت شكرًا لله يا بو do uh -oh. يتابي للاغتار فتحت الباب السماء للتوبة ليل النهار بحق شهر الكرم ذكر النبي لفران اتبالنا في رحمتك بالتوبة في رمضان يبا yang yeah,